وأن محمد بن عبده رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل بمشيط الله الكلام في قصة الصحرية عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كما ذكرنا حبر هذه الأمة رضي الله عنه ووقفنا عند القول ولما وضعته أمه حملته رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت معه التقوى والحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا ثم الليلة بمشيت الله نستكمل عرض هذه الفصة قال وما إن حلت على الغلام الهشمي تمائمه ودخل سن التميز حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها بمجرد ما هذا الطفل الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنه بدأ يميز يعني سبع سنين ثمان سنين بدأ يميز بمجرد ما وصل لسن التميز ماذا فعل رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة جدا حتى إن القائلين يقولون أنه لازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة العين لأختها أو ملازمة الظل لصاحبه ملازمة شريدة جدا وهذا يبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال في السن البداية سن التمييز من سبع سنين ثمان سنين يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام بالأبناء الصغار ويقربهم ويدنيهم ويهتم بتربيتهم صلى الله عليه وسلم فلازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة العين لأختها فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ كان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ يعني بمجرد من النبي صلى الله عليه وسلم يفكر أن يتوضأ ماذا كان يفعل هذا الغلام؟ كان يبادر بإعداد ماء الوضوء يجايز بسرعة الماء الذي سوف يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في ودوهه وهذا يبين مدى قرب عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم بل وماذا فهم عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه عنده مثلا سبع سنين تمن سنين لكنه بيميز لكنه يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم فبمجرد الإشارة بل ليست هناك إشارة النبي عليه الصلاة والسلام يهم بالوضوء يهم أن يصلي يريد أن يصلي بمجرد ما يرى تحركات الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الرغبة إلى الصلاة ماذا يفعل يبادر ويجري ويعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضا ونرى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الماء لم يقل له أعد مثلا ماء الوضوء ولكنه تركه هو الذي يأتي بهذا الماء فالمربي لا يطلب المربي لا يسأل لا يقول لتلاميذه هاتوا كذا افعلوا كذا ولكن التلاميذ هم الذين يهمون بما يريد المربي أن يفعله فبمجرد يهم النبي عصم أن يتوضأ فيأتي له بماء الوضوء وهذا أيضا فيه جواز خدمة أهل الفضل والعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يجلس معه لماذا ليخدمه. يجلس معه ليخدمه وبمجرد الإشارة بمجرد ما يهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالرغبة في الصلاة أو الرغبة في الوضوء تجد الماء يأتي إليه سريعا مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم تجد في قوله لازمه ملازمه العين لأختها يعني عبد الله بن عباس كان بيجلس عند أهله كم ساعة يجلس عند أهله وكم ساعة يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولك ملازمة ملازمه العين لاختها يبقى كان بيقعد عند اهله والديه وعند الرسول عليه الصلاه والسلام والديه فين اكتر ها تفتكر فين اكتر كان بيقعد فين اكتر عند النبي عليه الصلاه والسلام اكتر يقول لك ملازمه العين لاختها ملازمه شديده تجد ان الاباء والامهات يضحون بابنائهم يضحون بابنائهم يعني يضحوهم لا لا يفعلون هذا ولكن يرفعون قدر الابناء كيف يرفعون قدر الابناء يدفعونهم الى المعلم يدفعونهم إلى المربي. انت تقول لأبوك أنت مستغني عني. أنت بيعتني أنت رميني في الجوامع. يا ريت ابوك يرميك في الجوامع. يا ريت نلاقي اللي يرمي عياله في الجوامع. لأننا نحتاج إلى أن يربى الأبناء في بيوت الله تبارك وتعالى. هذه الأم وهذا الأب عندما ولد لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه حملته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحرص على ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء هو رضى أم لم يرضى الأم والأب. كل منهم يحرص على أن يكون هذا الابن ابن بار بهما. وهذا الابن يخدم هذا الدين وينفع هذا الدين وينفع نفسه بعد ذلك. فالأم تحمله منذ ولادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يكبر يصل إلى سن التمييز تدفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيلازمه ملازمة العين لأختيها. ما قالت بقى ابني حبيبي وينفع حضني والفرشه الدفع. لا لا لا. لا تنظر الأم إلى هذا ولكنها تنظر إلى نعيم المستقبل تنظر إلى المستقبل وكيف لا وقد صار عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام في سن يسيرة وعمر قليل أصبح بهذه الدرجة وهذا المستوى الرفيع تخيل لو أن الأب والام لم يدفع أحد منهم ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يصل ابن عباس رضي الله عنه إلى هذا القدر وهذا الشأن ما كانش ممكن يصل في أطفال كتير جدا لم يخالط الرسول عليه الصلاة والسلام كما خالته عبد الله بن عباس ففاز عبد الله بن عباس بهذا المجد مجد التقى ومجد العلم ومجد القرابة وكذلك مجد الصحبة انظر حبر هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام وتفسير القرآن بل ونال دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة والعلم والفهم انظر هذا لملازمته للمربي والمعلم صلى الله عليه وسلم فكان يعد له ما أوديه إذا هم أن يتوضأ ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة أين كان يصلي عبد الله بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام طيب هل هذا هو مكانه الطبيعي؟ يعني هو الصحيح أنه يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا دا يقف بعيد كلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لا صح ان يقف خلف النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو كان طف حتى لو كان طفل صغير يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وساحكي لكم أنه في مره النبي صلى الله عليه وسلم اوقفه بجواره خده وقفه بجواره فماذا يفعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه يخنس يرجع يتقهقر واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما سنطلع عليكم الآن ولكن هذا يدل على ادبه رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف الرجل خلفه ويوقف الطفل ايضا خلفه عبد الله بن عباس كان لسه في سن التمييز يعني 9 سنين لسه مميز فكان يقف خلف النبي عليه الصلاه والسلام فكان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي وكان يصلي خلفه تجد ان الصلاه هي زاد المربي الصلاه هي زاد المربي. المربي لابد أن يهتم بنفسه. لابد أن يرتقي إيمانياً فيهتم بالصلاة. أي صلاة هذه؟ هل كان الصلاة فريضة؟ كان الصلاة فريضة؟ لا لم تكن فريضة الضياد. لم يكن ليصلي الفريضة في بيته. وإنما كان يصلي النوافل كان يصلي قيام الليل كان يتهجد كل هذا كان في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويعلم العلماء الربانيين والمربين في هذه الأمة أن يكون لهم زاد وهذا الزاد هو قيام الليل هو صيام النهار هو ذكر الله تبارك وتعالى هو قراءة القرآن هذا الدعم وهذا الزاد لابد أن يكون لدى المربي حتى يظهر أثره على من تعلمه وعلى من تربيه فإذا كنت أنت ممن يتلون كتاب الله ومحافظا على ذكر الله عز وجل بالطبع من تربيه سيكون له هذه الخصال وهذه الميزات هيكون حريص على كتاب الله عز وجل حريص على القيام حريص على الصيام كما تفعل أنت هو يفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وليس وحده يصلي بل ويجعل عبد الله بن عباس يقف خلفه يصلي معه فالمربي دائما يشرك من يربيه معه في الطاعة المربي دائما يشرك من يربيه معه في الطاعة يعني إيه؟ يعني إذا كان المربي يصلي لا يصلي ويترك هذا لم يترك عبد الله بن عباس هو جاهز له الماء ملوش خلاص أقعد أنت استريح ملوش أنت نايم أو صهران طول الليل استريح شوية ونام لك حبة لا لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يصلي ويجعل عبد الله بن عباس بجواره أو خلفه يصلي معه فالمربي دائما يصطحب من يربيه معه في الطاعات هنصون بكرة نقول للشباب معنا يلا بينا نصوم بكرة نحفظهم للصيام غدا لاننا نصوم جميعا سنقوم بانهم جاهزوا نفسيكم بكره ان شاء الله نصلي قيام فالشباب يستعد للصيام يستعد للصيام خلي بالكم بكره ان شاء الله نخرج نزور المقابر ونتصدق على الفقراء ونزور المستشفيات ونفعل ونفعل يبقى عنده تأهيل يحوش ارشين عشان يطلع ينفقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى والمربي يصطحب من يربيهم لا يقول لهم افعلوا افعلوا وهو يجلس في بيته ينام تحت الوساده أو تحت الفراش الدافئ لا لابد أن يفعل معهم ما يفعله أو ما يأمرهم به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأمر بل يأخذ بيده عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويجعله بحذائه في الصف بجواره في الصف ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة يصلي خلفه أي المواقف أفضل لمن يتربى أنت تتربى أي الأماكن أفضل لك أن تكون خلف المربي ام امام المربي ام بجوار المربي ايوا الاماكن افضل بجواري خلفه خلفه فيش حاجه قدامه خلص لا قدامه لا خلفه الافضل انك انت تكون خلفه لانك اذا كنت خلفه ايه الفوائد ده هتشوف كل حاجه سوف ترصد جميع حركاته وتحركاته ونبراته وكلماته كل شيء حتى كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي ومن خلفه كان يرى اضطراب لحياته في قراءته في الصلاة يعني هو بيقرأ مثلا في صلاة سريه فالذي يقف خلفه يرى اضطراب لحياته يعني انت متكلم في سرك وانت ملتحي لحياتك ولا وتتهزش تهتز لحية لو كنت صاحب لحية كبيرة يعني ولسه أصحاب اللحيه الصغيرة تكبر ان شاء الله المهم ان احنا بنقول انه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فكان يرى من الخلف اضطراب لحياته هذا الذي وراءه الذي راى لكن اللي جنبه هيشوفه مش معقول هو بيصلي يبصله كده لا مش كده هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لكن ما يبصله كده في الصلح فالذي يقف بالخلف يرى أفضل يرى جميع ما يفعله المربي يتعلم والوقوف خلف المربي فيه الادب فيه الادب لانك تتلقى منه وتتعلم منه وهذا أنفع لمن يتعلم فكان يصلي وكان يصلي خلفه إذا وقف للصلاة يصلي خلفه إذا وقف للصلاة. هذا معناه أنه كان منضبطا وكان يسمع ويطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أوقفه كان يقف والإنسان كما ذكرنا إذا كان خلف المربي فهو يتبع آثاره يسمع ما يقول له وينتهي عما ينهاه عنه فأنت خلف المربي يعني تتبع آثار هذا المربي وتأدبا أيضا معه ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة ويكون رديفه إذا عزم على السفر لو ان المربي مسافر أو النبي صلى الله عليه وسلم مسافر فيكون رديفه إذا هم بالسفر يكون رديفه يكون معه على دابة واحدة يكون معه على دابة واحدة انظر إلى قرب ابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يصطحبه معه ويجعله خلفه على الدابه يكون رضيف النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الحال كيف يتعلم ابن عباس رضي الله عنه تفتكر النبي سيصير هذا المشوار الطويل وهو صامت لا يتكلم ولا في حوار اكيد في السكه في حوار في كلام مع ان ابن عباس ورى لكن النبي يتكلم وابن عباس يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأنت خلف المربي تنتفع تستفيد تتعلم ويصلك صوت المربي مسألة أخرى السفر السفر. فكان يسافر مع المربي ويسافر مع معلمه فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عزم على السفر جعله رضيفه يعني خلفه إذا عزم على السفر وهذا أيضا فيه حرص ابن عباس رضي الله عنه أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وقت ممكن أكبر وقت يعني النبي سما مسافر مش هو طب خلاص سافر وتيح بالسلام إن شاء الله مستنيك أنا هنا لا يسافر إذا أتيحت له الفرصة. يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذا قضيت أوقات طويلة مع المعلم مع المربي لا شك أنك تنتفع وفي الأسفار لا شك أن هناك نفع كبير إذا سافر المتربي أو المتعلم مع معلمه فإن هذا فيه نفع كبير واحيانا يكون في بعض الأضرار انك أنت تتمسك بكمين مثلا ولا أي حاجة من دي. تبقى طبعا تبقى تنظيم سري تبقى مشكلة في هذه العنصر يعني الضيقه لكن الأصل انها فيها منافع كثيرة وحتى لو حصل برضه فيها منافع حتى لو حصل برضه فيها منافع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وكان يكون رضيفه إذا عزم على الصفر يعني برضه حريص انه يكون خلفه في الصلاه ابن عباس حريص انه يكون خلفه في السفر حريص انه يكون خلفه ابن عباس رضي الله عنه لم يفكر أن يكون امامه تادبا معه تأدبا معه لم يفكر أن يكون أمامه وهذا معنى أنك لا تحاول أن تتقدم برأيك أمام رأي معلمك إذا كان مثلا معلمك له رأي مذهب معين له قول في مسألة معينة أنت لا تخالف أمامه لا تخالف ولا لا تقول له فلان الفلاني يقول قول غير طولك هذا ليس من الأدب مع المعلم ولكن سكت أنت تعرف قول آخر أنت خلاص تعلمه واسكت عليه لكن لا تبارز معلمك بالقول الآخر يعني في مجلسه هذا من الأدب قال ويكون رضيفه إذا عزم على السفر هنا الصحابة بيكونوا حرسين جدا على الاستفادة من الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته حتى غدا له كظله من شدة الملازمه أصبح زي, زي ظله الظل بيفرق الإنسان ممكن الظل يفرق ممكن في وقت ضيق قوي بالليل مثلا في الظلمه في اوقات نادره يعني ملازمه اصبحت شديده جدا حتى غدا له كظله يسير معه أن صار في أي مكان يروح معه أي مكان يروح معه ويدور في فلكه كيفما ظار يدور في فلكه كيفما ظار هكذا يجب أيضا على المتعلم أن يدور في فلك معلمه ومرضيه كيفما ظار يعني إذا قال له بعض التوجيهات بعض الإرشادات ماذا يفعل من يتعلم يخذ الإرشادات تضرب بيعار الحائط ولا ينفذها ويتبعها ويلتزم بها يلتزم بهذه الإرشادات وهذه التوجيهات ويدور في فلكه كيفما دار فاتباع المربي أو المعلم الصالح وطاعت أمره والتأدب معه مسألة مهمة جدا في قضية التربية حتى غدا كظله يسير معه صار هذه كما ذكرنا فيها شدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة الملازمة طيب ما قيمة كسرة المتابعة وكسرة الملازمة لما تتبع إنسان كتير وتلزمه كتير وتقعد معه كتير ماذا يحدث؟ ايه اللي ممكن يستفيدوا من كثره الجلسات بعضنا مع بعض تخيل مثلا لو في 5 6 اخوه مختلفين في وجهات النظر وبعدين قعدوا مع بعضيهم فترات طويله كل شويه يقعدوا يشربوا مع بعضهم ويتغدوا مع بعضيهم ويتناقشوا مع بعضهم ما الذي يمكن ان يحدث مين يقول لنا ايه اللي ممكن يحدث ممكن يقنعوا بعض ممكن يقنعوا بعض جميل جدا ايه تاني تزداد منه المحبه والالفه يتطبع كل واحد بطبع الاخر ايه تاني ها تزوب الخلافات والفوارق في وجهات النظر ماذا كده؟ كل الخمسة دول كانوا لهم وجهات نظر مختلفة كل واحد له وجهة نظر لكن مع كثرة المناقشة والجلوس والمحاورة والمداولة اقتربت وجهات النظر وذابت وجهات النظر وتبوتقت وجهات النظر في بوتاقة واحدة فاصبحت وجهة واحدة وهنا تدرك أهمية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التقائه بأصحابه مع خضورة اللقاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع خطورة اللقاء لقاء في غاية الخطورة يعني الدولة كلها تحارب وتحاصر قريش تحارب وتحاصر وتراقب بأدق المناظير ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرز أن يلتقي بأصحابه في دار الأرقم ابن الارقم لماذا؟ هناك تذوب الفوارق هناك تذوب العصبيات والقبليات هناك تذوب المفاهيم وينطبع كل واحد منهم بالمفهوم الجديد بالدين الجديد بالعقيدة الجديدة هناك يدخل الرجل بروح ونفس ووجه ثم يخرج بنفس أخرى وروح أخرى ووجه آخر يتغير تغير كامل عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليست كأي عتبة ليست كعتبة داركم ولا كعتبة مسجدنا هذا لا الذي يتخطى هذه العتبة ويدخل هذه العتبة تغير تغيرا جذريا الذي يدخل هذه الدار تغير تغيرا جذريا دخل في بوتقة انصهر وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أهمية اللقاء أهمية اللقاء ولذلك لا تفرغ في لقائك بإخوانك لابد أن تلتقي بإخوانك حتى لا تكثر المشاكل وحتى لا تزيد الخلافات في وجهات النظر لكن إذا أردنا الاقتراب في وجهات النظر والتلاحم في الأفكار والمفاهيم لابد أن نكثر من لقائنا بعضنا ببعض حتى غدا له كظله بأوأكنهم حاجة واحدة كظله يسير معه النصار صار فيش خلاف في وجهات النظر لا تعارض عمرنا ما شفنا الانسان بيمشي كده وظل يمشي في الاتجاه الثاني حصل عمرك مش ممكن هكذا انسان من شده اقتناعه وايمانه ومتابعته وملازمته أصبح كما يقول معلمه ومربيه يمين الايمن شمال بأشمال هذا ليس امعا ولكنه طائع لله عز وجل وطائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتأدب ويتعلم بأدب معلمه بل بأدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى غدا له كظله يسير معه أنا سار ويدور في فلكه كيفما دار وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا مش بيمشي كده مش بيمشي أعمى مش طاع يعمل أي حاجة حلال حرام لا هو على قناعة وعلى إيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك يدور في فلكه النظار النظار يدور في فلكه عند إيمان وقناعة بنبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن أبلها ولا ساجزا ساذجا ولكنه كان ذو قلب واعي كان رضي الله عنه يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل دماغه هذه كانت حاجة خطيرة في التسجيل وفي الحفظ يعني المعلومة تتقلق دمه مرة تتحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلى أمامه مرة واحدة كان يحفظه الإسلام هذا فيه خير كثير انظر ابن عباس رضي الله عنه مرة واحدة يقرى الحديث يحفظه انت النهاردة ممكن تقرأ مرة مرتين ثلاثة اربعه تحفظه ممكن أو مش ممكن ممكن هذا خير ام لا هذا خير عظيم جدا ولهذا لا نيأس من انفسنا لا نحقر من شأن انفسنا متقولش ما اقدرش لا تقول لا استطيع لا انا اقدر اعمل كل حاجة اقدر احفظ الصفحه لا مش صفحة دي اثنين وثلاثة وعشرة ازاي صعب مستحيل لا ماشيش لا صعب ولا مستحيل كل شيء ممكن كل شيء ممكن تستعين بالله عز وجل ثم تبدأ والله سبحانه وتعالى يعينك عبد الله بن عباس كان من اول مره يسمع الحديث خلاص يعني انت كانك بتسمع الايه او السطر او الصفحه مره تحفظها ولا متحفظهاش ممكن متحفظهاش التانية التالته لازم يكون حفظها الامه فيها أهل خير كثير هتجد في وسط اخوانك من يقرا مرة واتنين ويحفظ ذاكره عظيمه لماذا لا يستغلها كما استغلها عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماذا فعل عبد الله بن عباس الف حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في فطره وجيزه ثلاث سنوات أو أقل قليلا 1660 حديث صحيح في البخاري ومسلم غير بقية الأحاديث المتناثرة في كتب السنة هنا وهناك دل اللي لسمعه مباشرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني في سن الشباب ماذا صغير في سنه ولكن يعي هذا العلم كله يخدم هذه الأمة إذا كان ربنا عز وجل رزقك حافظة قوية ماذا تفعل بها تحفظ بها أسماء اللعيبة واسماء الفرق الرياضيه والنهارده دوره, دورة سول ودوره بول ودوره الامم الافريقيه ودوره الامم المحله وهكذا وهكذا لا لا تحفظ هذه الاشياء تسمع الممثلين والاغاني وتبقى حافظ كلمات الاغاني والممثلين وده طلع دوره اتجوزت ديت وعارف قصه حياتهم وانت لا تعرف سيره الرسول عليه الصلاه والسلام ولا تعرف سيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحفظ شيء من القران الا حياء من الله لا تحفظ شيء من القران لا تحفظ شيء من السنة وعندك العلم ده كله علم دنيا علم لا يساوي شيء ولذلك إذا كان عند الإنسان حافظة قوية والله عز وجل قدر زقه وهبه هذا القدر من الفهم والذكاء لابد أن يسخر في خدمة دين الله تبارك وتعالى. وحافظة دونها كل آلات التسكيل التي عرفها العصر الحديث ابن عباس رضي الله عنه بيحكي موقف بس من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عن نفسه قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة هم, هم بالوضوء ذات مرة يعني النفس بيحاول حاول يتجه نحو مكان الماء مثلا هم أن يتوضا تفتكر ايه اللي ممكن يعمله ابن عباس رضي الله عنه؟ ها؟ يعمل ايه؟ يروح بس مش كده؟ ها؟ يعمل ايه يا ابن عباس لما النبسم يهم بالوضوء يعمل ايه ابن عباس؟ يبادر بس؟ يسرع يسرع ينطلق ينطلق ابن عباس حتى لا يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعاني اي معاناة خليش النبسم يتحرك خطوتين يجري هو بسرعة ينطلق حتى يأتي بالماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده معنى أن ابن عباس قاعد مصحصح مش قاعد نايم للمعلم قاعد نايم في سند على الحيطة ومدد رجليه وعمال مديها نوم واللي شيخ يقول والمعلم يقول وهو ولا هنا لا ده ابن عباس قاعد ميه مصحصح قوي مجرد النبي عليه الصلاة والسلام يهم فاس كده بالهدوء تبص لي عمل الحاجة لكن النهاردة أنت بقعد تتعلم وإيه تسمع تسمع وشيخ يسأل سؤال تبصت نفسك فوق صحية إيه ده كنت في حلم من أحلام اليقظه لا لازم تبقى أنت قاعد منتبه قاعد مستيقظ لما تسمعه حتى تعي ما يقال هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة فما أسرع أن اعددت له الماء بقول فما أسرع يعني سرعة رهيبة سرعة خطيرة ولك فما اسرع ان اعددت له الماء شوف سرعه الانقياد شوف سرعه تلبيه الامر مع انه ما لسه ما بقاش امر ده ما بقاش امر ده النبي صلى الله عليه وسلم لسه ه يقول لسه هيتحرك والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش هيقول له هات لي الما النبي صلى الله عليه وسلم لا يسال الناس شيئا ما يقولش الواحد هات لي حاجه ابدا فما تنش هيقول لحد هات الما لكن بمجرد ما شافه هامه بالوضوء قال فما اسرع أن أعددت له الماء أو أتى له بالماء والرحز زي ما ذكرنا إنه فهم سريع فهم النبي عليه الصلاة والسلام زي فهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بادر بتلبية مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقول فما أسرع أن أعددت له الماء فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت سرعة تنفيذ الأمر قبل ما يزور الرسول عليه الصلاة والسلام طب لما تخيل كده لما المعلم بتاعك ولمربي بتاعك يجي يقول سؤال لسه هيقول سؤالته وانت ترفع ايدك وعايز تجاوه لما انت فاهم ولا مش فاهم فاهم لما المربي مثلا أو المعلم يحب ان هو يعمل حاجة وانت تقوم جاي تبادر وتروح تعملها وتلبيها اي حاجة عايز يقوم يشوف حاجة هتوقع حاجة هتقع. انت هم تجاري رايح عديلها او رايح مصلحها. ماذا بماذا يشعر المربي؟ يفرح وينسجم ويبسط منك ولا الموضوع ما يأثارش المربي يصر بك يصر بك فنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى من ابن عباس رضي الله عنه السرعة في الفهم والاستيعاب وتلبية المطلب سر به صلى الله عليه وسلم قال فسر بما صنعت سر بما صنعت لأنه بس محس أنه بيفهم فهموا فهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن التربية قد أتت بأكلها وثمارها وهنا يبين ضرورة سرعة الالتزام وسرعة تنفيذ الأمر إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر والأمر تنفذ, لم يأمر والأمر تنفذ وبسرعة ما بالك لو أمر يبقى احنا ننفذه ببطء ولا بسرعة يتنافس بسرعة كذلك المعلم أو المربي إذا كان له مطلب أو أمر فيجب أن يلبه هذا المطلب أو هذا الأمر على وجه السرعة مش على وجه التراخي ليس على وجه التراخي ولكن على وجه السرعة يتم تنفيذ هذا الأمر. قال ولما هم بالصلاة يبغى خلصنا الودود ودخل على الصلاة فلما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإذائه أشار إلي أن أقف بإذائه اسمه النذل والواو في جنبين ان اقف بإذائه طبعا وده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ما هو كان ممكن هو يتوضى قال يقول لك اقف ورايا بقى قف ورايا مش كده لا نفسه ايه اشار له ان اقف بإذائه وقف جنبي تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام قال فاشار الي ان اقف بإذائه فوقفت خلفه فوقف ورا هو نفسه بيقول له يقف ايه يقف باذن فوقف وقف خلفه كان النبي عليه الصلاه هنا دخل في الصلاه قال تعالى هنا والنفسه مدخل في الصلاه ما استناوش لما جه يقف اقف جنبي وسابه قام جه مكبر ودخل في الصلاه فعبد الله بن عباس عملي؟ ايه وقف ورا في موقف اخر ان النبي عليه الصلاه والسلام جابه وقفه ايه وقفه, وقفه جنبه زي في الحديث دوت ابن عباس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل ده ده دي رواية تانية موقف تاني. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه هو دخل لا نصب صلي أم وإفهن وراه فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شعر به أم جاء مديده وخذه جره قال فجرني فجعلني حذاءه جنبه يعني جنبه على طول فجعلني حذاءه فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست يعني لما النبي سلم دخل في الصلاة وبدأ بقى خلاص يعني هامك في الصلاة فخنست خنست يعني يعني تراجعت يعني رجعت الورا رجعت الورا ما كملتش شوف جنبي النبي عصام خنست فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي بعد ما النبي سلم, سلم فبيسألوا بقى قال لي ما شأنى أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس الموضوع ما الأمر أجعلك حذائي فتخنس بحطك جنبي وأنت ترجع ورا طب ده لماذا فعل هذا ابن عباس رضي تفتكر عمل كده ليه مش مش كلام النبي عليه الصلاه ابن عباس عمل حاجة خطيرة كده النبي كان بيقول له اقف جنبي هو يا فورا طب ايه اللي عمله ابن عباس وليه عمل كده وده صح ولا غلط اتفضل احكي عاوز اعرف الحركات بتاعته كويس ايه ها لماذا فعل هذا ابن عباس فده ما النبي صلى الله عليه وسلم مم. الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس شايف نفسه أنا مين عشرة راق جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم مين قالش لا دانا تعلمت كثير دانا حافظ دانا قاري دانا عارف كل حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم دانا دانا دنا دنا قاف جنبه ولو طلع قدام وقف لا ما قالش شكدا بن عباس ابدا ولكن بن عباس يقف ورا والنفس المي يجبه وقافه جنبه برضه يقف ورا عارف ان هو مكانه ورا مش قدام ورا مش جنبه عارف ان مكانه الطبيعي ورا فيقف فنفسه يقول يعني مالي اجعلك حذائي فتخنس وترجع فكان يعني الرد من ابن عباس كان جميل كما سنرى نكمل حكي الموقف الاول قال ولما هم بالصلاه اشار الي ان اقف قال قالوا تعالوا بجنبي فوقفت خلفه ذكرنا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهت الصلاة بصلاة لما انتهت الصلاه يرسم قال له فرجع وقف ورا كان النبي عليه الصلاه والسلام يخلص صلاه يوم جاي ايه صح كده وقف ليه؟ مش, نسمع ياللي مش, مؤدب ياللي ياللي ياللي مش لكن هل النبي فعل كيف تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ جميع تحركات النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما انتهت الصلاة مال علي مال علي عرف يعني مال علي ها مال علي ازاي مال علي علي عليك الهوة ابن عباس كان هو فورة فمال علي علي علي عليك الهوة ويبصله وبميل علي انت تستشعر ايه من مال علي علي الكلوم بالرحة حبه لابن عباس الدفء العاطفي بين المربي والمتربي مشكلة مفيش عضوانية مفيش عداء مفيش شدة مفيش غضب لكن في رحمة في ود في تعاطف في قرب مشكلة ما لا عليا صلى الله عليه وسلم فما لا عليا كما ذكرنا الرأفة المحبة الموادة القرب من المتربي وقال يعني قال لمن لابن عباس رضي الله عنه ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله بيسأل ما منعك ان تكون بإذائي يا عبد الله ايه اللي منعك بيستفسر منه بيستفسر منه ان النبي عصم ما هجمش عليه ما عنفهوش ما غلظ عليه ولكن بيساله النبي عليه والسلام يربي شخصيه عبد الله بن عباس بيربيه بقى له كيان ان يبقى له قيمه ان يبقى له معنى ان يبقى له ذات فبيساله ونشوف جوابه ايه ما منعك ان تكون بإذائي يا عبد الله ما بدون, بدون تعنيف بدون تعنيف بدون تعنيف عن السبب قال ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله طب النابس يسأله عشان النبي حريص أنه طبع الشرع أن أنت مفترض تقف جنبي ما تقفش وراي طب أنت إيه اللي خليك أنت خلفت خلفت ايه ما حملك على هذه المخالفة فقال ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله فقلت أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله شوف الأدب ايه اللي خلاك ما تقفش جنبي شوف يقول له ايه يقول له أنت في عيني أجل وأعز من أن أكون بحذاء قال أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله طب الاجابه ايه قال في الإجابة دي قال في الإجابة دي ها وحشه ولا حلو؟ اجابه جميلة جدا، اجابه فيها أدب أدب فيها احترام فيها حب تبين عمق حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مش بيتقدم بس قدامه دي بتقدم من قدامه وتقدم من وراه، بس رجاله مؤدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. في حضور النبي وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأدب لابد ألا نفقده يجب أن يلازمنا اسكت انت بتحترم شيخك تحترم معلمك تحترم استاذك لابد ان تحترمه في حضوره وفي غيبته مش هو غايب تترقع عليه وتقول الفاظ وتعمل وتقلده وتعمل وتعمل الحاجات دي كلها ليست من احترام المعلم فقال قلت انت اجل في عيني واعزه من أن اوازيك يا رسول الله فرفع يده صلى الله عليه وسلم إلى السماء شوف بقى رد الفعل نفسه لما لما سمع الاجابه دي منه اعجب بها أم لا اعجب بها جدا طب كان ايه رد الفعل المباشر والسريع والقوي جدا قال فرفع يديه الى السماء وقال اللهم اته الحكمة اللهم اته الحكمة ايه بقى ايه في هذا التصرف أنت انت اجل في عيني هذا الفهم العميق هذا الادب هذا الاحترام هذا التوقير هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه مكافاه فورية ويرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء يرفع يده في الدعاء ليدعو لمن لعبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع إيده مخصوص عشان يدعو لعبد الله بن عباس صاحب هذا الفهم العميق صاحب هذا الأدب صاحب هذا التواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال اللهم آته الحكمة اللهم آته الحكمة وفي روايات أخرى اللهم آته الفهم والعلم اللهم آته الفهم والعلم ان ربنا يفهمه ربنا يعلمه وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع الموقف لما رأى ان دي صمرت حب اللي خلقت zipper ورايا دي صمرت حب وليست صمرت مخالفة فكانت المكافأة كافاه بان دعا له دعوه قوية دعوه عظيمه دعوه يحتاج كل إنسان منا إلى ان تكون هذه الدعوه من حظه ونصيبه أيضا الاهتمام والاعتناء بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الامر هكذا ولكن اهتم به واعتنى اول ما لابن لا عباس رجع ورا اهتم بالموضوع الا خلاك تركه المربي لا يفوت اشياء في اشياء شرعية ما ينفعش المربي يفوتها ما ينفعش يتركها لكن لابد بد انه يقف عليها ويسأل عنها ويحسبها في أمور تانية ممكن المربي يعديها في أمور ممكن يتجاوز عنها المربي ويمر عليها لكن في أمور شرعية ما ينفعش هو يتجاوزها لازم في وقتها يسأل ليه عملت كده ليه خالفت حتى يصل إلى الصواب ويوجه إلى اصوب الطرق وأفضلها فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم آته الحكمة طبعا عبد الله بن عباس الله عنه في هذه السن هو في سن يعني يقارب البلوغ يعني في سن مراهقة والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثه ويتكلم معه ويخاطبه ويقترب منه ويسأله وينتظر إجابته ويحترمه ويقدره تفتكر هذه الأشياء كلها لا تبني شيء في عبد الله بن عباس رضي الله عنه أكيد تبني تبني شخصية قوية تبني شخصية قوية والحوار البناء مع المتربي أو المتعلم مسألة مهمة جدا مسألة الحوار مع من نربيه ومع من نعلمه كل سن يحتاج إلى أسلوب معين في الحوار الطفل الصغير بتاع الروضة ده محتاج إلى أسلوب معين في الحوار لازم تكلمه لازم تدهيه وتلغيه بطريقة تناسبه ما ينفعش تقوله كلمات صعبة ولا كلمات كبيرة عليك الطفل مثلا مميز هو بقى ست سنين سبعة سنين ثمان سنين تسعة سنين الحدود ديت محتاج برضه إلى أسلوب معين لابد ان انت تخاطبه بيه هو لزال طفل مازال طفل ما تجيش انت تكبره غصب عنه تيجي تقوله خلاص انت كبرت عيب لما تعمل كده انت بقيت راجل ماشي ما هو راجل بس لازم يلعب برضه راجل لازم يكسر برضه ايه المشكله ان الراجل ده الراجل ده صغير راجل فانت ما تفقدش الطفل طفوليته وتحرمه من الطفوله بوهم انك انت بتقوله انت بقيت راجل انت بقيت كبير انت ما ينفعش يحصل منك الحاجات دي لا الطفل لازم يلعب ولازم يهرج ولازم يضحك ولازم كل الحاجات اللي بيعيشها الطفل وما تبقى طفل ازاي هو الطفل يعني يعيش المعاناة من اول ما يتولد مش كفاها بيعيش الغلاء وارتفاع الاسعار والدنيا الظلمة كلها بيشوفها اول ما يتولد كمان ما يضعبش كمان هتحرمه من لعبة يلعب بيها او بسمة يبتسمها او ضحكة يضحكها لابد ان انت الاطفال لابد ان هو ياخد مساحة من اللعب ومن الترويح عن النفس لكن في نفس الوقت لابد من بناء القيم والمعاني في نفسية الطفل لكن من هو أكبر من ذلك؟ خلاص بعد مرحلة التفولة وقارب البلوغ ده أصبح في مرحلة مراهقة داخل مرحلة مراهقة طيب ده بقى هنبردو نكلمه زى الأطفال ولا نحتاج نحن نغير الأسلوب ها إيه رأيك نغير الأسلوب ونكلمه زى الأطفال نغير مين عايز نغير طبعاً أكيد الكبار كلهم عزيزين يغيرهم إحنا هنخرج برّ موضوعنا حتى نتناقش في قضية مهمة جداً وهي قضية الحوار مع المراهقين أو الحوار مع المراهق في مرحلة مراهقته. هل الحوار ده أهمية ولا منوش أهمية الموضوع هذا الحوار حوار مع المربي أم مع المراهق له أهمية ولا هذا الموضوع يعني أعدي الأهمية؟ فبيقول ترتبط مرحلة المراهقة بمفهوم تقدير الذات والشعور بالتقدير والإحترام تاني الصوتين دون قولك مرحلات المراقة أول ما تسمع كلمة مراقة أو شاب داخل في مرحلات مراقة رحمكم الله حاج شوك الله عفوك أول ما تشعر أن الإنسان داخل في مرحلة مراقة ففي نقطتين مهمين جدا هو بيشعر بيهم وإنت لازم تساعده في تحقيق النقطتين دول. النقطة الأولى وهي تقدير الذات هو عايز يشعر أنه الناس بتقدره ذو خيمة إنه ليه معنى انه مش دولاب، انه مش كرسي خبالك إنه هو مش قله عايز يحس إنه هو ايه ان حاجه ليها معنى ما يبقاش جماد لا عايز يبقى له معنى عايز يبقى, يبقى ليه ذات اول شيء ده تقدير الذات وانك انت تقدره مش مجرد انك انت تعترف بوجوده وخلاص ما انت ممكن تعترف بوجود ثلاجه في البيت لا أنا كان مش عايزين كده احنا عايزين نبقى نقدر ذاته يبقى ليه ذات فعلا ونقدر هذه الذات فالشاب في مرحلة المراهقه وبدايه المرحله هذه بيبدا يتبلور عنده الميل الى تقدير الذات عايز الناس تقدره ولذلك لو قعد مثلا في حوار مع ناس وقعد يتكلمهم وهو ما حدش بيتكلم معاه يزعل ولا ما يزعلش يزعل جدا يقعد مثلا مع أبوه والناس الكبيره قاعده تتكلم تتكلم وهو مش بيتكلم بيجي يتكلم ابوه يقول له ولد لا <تصفيق> الولد يتصلتون ما يتكلمش ما يفتحش بقه طبعاً تفتكر هيقوم من الحوار شكله ايه نفسه مفتوحة من القاعدة، خلاص مش عايز يقعد مع الناس دي تاني مش كده ما بيتكلمش أصله، لا يحقق ذاته في هذا اللقاء أو في هذه الجلسات يجي بقى أبو رايح عند أمامه وعند خلانه وهيتكلمه وقول له لا لا روحوا انتو. روح انته، روح انته ليه؟ لان ما فيش تحقيق ذات، هو يروح هناك هيعمل ايه مش هحقق ذاته، زمان كان بيروح عند خلانه وعمامه كان بيبقى مبسوط هيروح إلى أولاد خلانه ولد عمامه هيلعب بقى بالكورة وبالكمبيوتر وهيكسروا الدنيا وهيوقعوا الفاظة كل كلام ناطرة هيحصل هو مبسوط هيروح يعمل حاجة لكن هو دلاجي كبر حاس أنه هو لابد أن يبقى له ذات معينة ويبقى له وضع معين طب هيروح بقى يتكلم مع مين بالتخاله ما ينفعش خلاص بالتعمه لا خلاص ما ينفعش أصبح الوضع بالنسبة له حرب هيروح يقعد مع رجالك كبار له يسب يعني زي ما لك دي زيارة خانقة ملاش لازمة تبص ليه عايز يطفش منهم ما يرحش هذا اللقاء فمرحلة هذه أول حاجة فيها قلنا تقدير الذات النقطة التانية الشعور بقى بالتقدير والاحترام ان هو يشعر فعلا ان فيه تقدير واحترام ان انت بتقدره وان انت بتحترم ذاته طبعا ودي لها بقى وسائلها وليها هاي كلام كتير كما سنذكر يقال وإن لم يستطع المراهق تحقيق ذلك فتوقع منه العديد من المشكلات لو ان المراهق او مش بان الناس بتحترمه ممكن يحدث مشكلات كتير هو يفتعلها هو يفتعلها عشان يعمل ازمه ويعمل مشكله والناس تفضل تلف على المشكله اللي هو عملها يبقى هو برده ليه قيمه وليه عمل مشكله عمل تهمة عمل ازمه وقع الدنيا ببعضها المهم ان هو ايه يذكر لسانه زي واحد يروح يقتل عشان ينزل صورته في صحيفه ايه صحيفه الحوادث في الجرنان عايز يتشهر ينزل فانيو صحيفة فانيو ورقة صحيفه الحوادث ورقة. يروح يقتل يروح يسرق يعمل اي حاجه هو حلمه انه يبقى مشهور طب ده مش عارف ينجح مش عارف ينجح خصوصا في الظروف اللي احنا فيها ديت لو جاب له 96 وتسعين، مش هيدخل الا كليه على الرصيف فخلاص هيعمل ايه عايز ينجح في اي حاجه يوم جاي رايح يقطع الطريق ويطلع على القطر ويعمل ايه الورد بتاع القطر اسمه ايه توربيني يعمل فيها توربيني بقى ومقطع الدنيا ولا هيقابلنا هيقطعه توربيني والدنيا كلها مصر كلها هتتكلم على صغير كده ايه توربيني ده؟ هاي ده لقد القطر جديد جامول مصر طلع هاي سوائر طب ده ليه جنح لهذا السلوك هو عايز يشعر بذاته مفيش حد بيحترم وفيش حد بيقدره ممكن يكون السبب البيئة ممكن يكون سبب المجتمع ممكن يكون سبب الأسرة ممكن يكون أسباب أخرى المهم اللي هو في الآخر المحصلة مفيش حد بيقدره عمل ايه؟ لازم حد يقدره الدولة تخاف منه وتوقف له أمن مركزي عشان يحصر القطر و... عمرك شوفت في أكتر من كده تقدير للذات. في اكثر من كده احترام ده احترام قليل بس هياخدوه على طول على الكلافشات وبعد كده مع السلامه لكن انظر ان هو عشان يتشهر عشان يوصل لاي وضع معين ممكن يعمل أي جريمه عشان يحقق ذاته فانا ان المراهق لو ما حققش ذاته ممكن تجد انحرافات وتجد صور يعني غير مرغوب فيها طبعا كل دوت ممكن هو يتوجه والانسان لما بينشا نشاه طيبه وبيتربى في بيوت الله عز وجل وبيتربى تربية سويه لا تجد هذا خالص نهائي لا تجد هذا، يعني احنا في قصة ابن عباس رضي الله عنه عمرنا ما سمعنا اصلا قصة المراهقة دي يعني وكأن موضوع لا يرد في حياة الصحابة رضي الله عنهم تقول ايه ده ما كنش بيعيشوا مراهقة لا فيش وقت للكلام ده لا فيش وقت تبص تلاقي القسامة بن زايد لسه شاب صغير ويطلع يأخذ جيش واحد تاني اصغر قيش جيش جيش قال الله ايه ده كل واحد مجرد ما يبلغ ويقدر يشيل السيف بس يجاهد في سبيل الله ويعمل كان بيشعر بايه انه له قيمه انه بيعمل عمل ناجح انه بيعمل عمل ايجابي انه له دور مش كده تذكرون قصه الشخصين اللي قتلوا ابو جهل كانوا مين ومين معاذ ومعاوذ، الاثنين دول كانوا قد ايه دول دول ما كانواش قادرين يشيلوا السيوف ما كانواش قادرين يشيل السيف ده وزنه من مثلا من 8 كيلو ل 12 كيلو 15 كيلو تخيل بقى ان دوت مش قادر يشيل السيف يبقى كان هو الولد كان نحيف ازاي كان نحيف ومش قادر يشيل السيف لان بسبب في في في بعض الغزوات والمعارك كان بيرد أطفال صغار لان هم مش قادرين يشيلوا السيوف مره والثانيه لما يقدر يشيلوا ان جايب دخلوه المعركه معاز ومعاوز دول الاثنين كانوا حريصين على قتل مين أبو جهل ده مش أي واحد ده مش أي واحد ده راس الكفر أبو جهل راس الكفر ده هو رئيس الحزب ده عايز يقتل ده ده اللي عايزينه من الاخر على طول ابو جهل طب ايه ده طب بص الواحد بسيط ناخده اي واحد من عبيد قريش لا عايز صنيديد من صنيديد قريش طب ممكن يوصل لهنفه اه يوصل ووصلوا مش كده لما ابو عبد الرحمن بن عوف يساله فين ابو جهل يا عمي اين ابو جهل قال وما شانكما به قال سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم شوف شوف الغيره وحب النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه والسلام أقسم أنه لا يقابل سواده سواده حتى يكون الأعجل منهم ده شخص ده ما يبيد الشخص ده إلى ما يكون الأعجل منهم يا هو موتني يا أنا موتهم والتاني ما عليه في السر برضه لكنه الأولين مش شايفه يا عمي أين أبو جهل لكنه ده مش شايف وده مش شايف الاتنين بيتأمروا على أبو جهل أول ما يشوفه له هذا صاحب كما الاتنين ينطلقوا زي الأسود على طول عليه وخبت خبت نين دعاف جهل حيطة عمين يخبطوا فيه خبطوا فيه خبطوا فيه لكنهم بيخبطوا على الباب وهم عمين راب الصيوف لغاية مخر خر وقع ده ما ماتش ده وقع بس من كتر الضرب والجراحات وقع على الارض لغاية ما جه عبد الله بن مسعود وان جاي قعد على صدره وعبد الله بن مسعود هو كمان كان ايه كان حاجة تانية خالص ما كانش بقى طول في عرض لا ده ايه لا طول ولا عرض يعني حاجه فريعه خالص ان بقى سام لما طلع عبد الله بن مسعود على الشجرة فضحكوا من دقه ساقه فالنبي صلى الله تضحكون من دقة ساقه ويقسم النبي عليه الصلى والسلام عليه وسلم لا أثقل عند الله من جبل يحد تعجبون من دقة ساقي يدخل واحد طلع على الشجر وانت تشوف رجله فايع زي مثلا بوسة كده ولا عود القصب تضحك انت من رفع رجله مش تخيل ان دوت بقى يعمل ايه؟ يركب على سدر أبو جهل يركب على سدر أبو جهل عايز يقطع رابته مش عايز يغزه مثلا بسكينة ولا حاجة ولا لا ده عايز يقطع رابته ابو جهل يبصلك الهوة عبد الله بن مسعود يعني عارفه ده انت على سدري قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روائعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روائعي الغنم انت على سدري لكنه قاعد على عرش البرلمان قعد على سدري يا روائعي الغنم ده انت حاجه بسيطه تالي عم ودبحه خلص عليه انظر كانوا ايه شباب صغار لكن دون معاشوش مراهقه بقى لانهم ايه وجدوا لهم دور في المجتمع لما لقى دور في المجتمع ما حسيناش بمراهقه ولا معاناه ولا مشاكل ولا اضطرابات ولا اب بيضرب ولا ام بتتقتل ولا ابن بيضرب ابوه ولا ابن بيسرق اخوه سمعناش الحاجات دي خالص ليه لان الابناء ليهم دور بمجرد ما يشب كده على طول بيحلم ان هو يحمل السيف ويقاتل في سبيل الله يحمل ان هو يتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ملازمه الظل لصاحبه بيحلم ليه دور لكن لما يكون الشباب بينشا وما دور ما دور فراغ ويجد وسائل تعليم مدمرة وسائل إعلام مدمرة ووسائل اجتماعية وثقافية مدمرة طب الشاب هيروفين لابد من الفراغ ده كله لابد أن يكون فيه صورة من صورة انحراف ولذلك تقول إن الشباب اللي عايز يعني يحرص على نجاة نفسه لابد أن هو يأوي إلى إخوانه ويرمي بنفسه بين يدي إخوانه حتى يعينوه على ذكر الله وعلى طاعة الله عز وجل أم عبد الله بن عباس رضي عنه وهو في الصغر حملته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن معلمك ومربيك يحملك إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى طاعة الله عز وجل فلا بد أنك أنت تالين في أيدي معلمك لابد ان أنت تالين في ايدي مربيك فالحوار له أهمية قصوى في تربية ابناء الأمة فقال ان الحوار الجيد له خصائص الحوار الجيد له خصائص يشتم الحوار جيد مع المراهق فالحوار ده له خصائص طبعا احنا بنتكلم بقى على المراهق والمراهقين ومعظم الشباب الموجودين مراهقين فايه ما, ما يقول... الاخ بقى ما قلتش خلاص الموضوع ده, هو ده بتاعي وانا هروح في البيت بقى هقول لابويا وهاعمل واخلي وعايز تتنطط انت في البيت زي ما بيقولوا لا هذا لكي نتعلم ونحن نتأدب نتعلم ونتقدم مش انت تروح تقول لابوك شفت وصرك تعمل معايا كده انت ما بتعملش وصرك تعمل معايا كده ما بتعملش وتسمع بقى اللي انا هقوله تقوم انت ترفع رايه العصيان لا مش بنقولك كده عشان ترفع رايه العصيان والا فالدرس للكبار فقط يعني انت تعيش معي بعقليه كبيره نتكلم اذا كنت انت بقى تروح البيت تقول انت ما بتعملوش معايا كده معايا البيت ممكن يكون معندوش استيعاب لهذه القضايا خلاص بيعيش زي ما هو عايش والامور ماشيه فاحنا بنتعاون مع بعضنا انت اخوالك في المسجد زي ابوك وامك في البيت لابد ان انت تتعاون معهم ونحن نكونوا نكون يدا بيد فاحنا بنقولهم ان هناك للحوار الجيد خصائص فما هي هذه الخصائص هنذكر بعض خصائص الحوار الجيد او خاصية من هذه الخصائص انك انت لا تستغل موقفك لا تستغل موقفك وتذكر دائما أنك في موقف القوة من الابن وأنه في موقف الضعف يعني ما تستغلش موقفك ان أنت راجل كبير وانك أنت في موقف قوة وان الابن في موقف ضعف فتعمل إيه؟ إذا بقى أنت تفرض عليه وتضغط عليه وتنتقم منه لا لابد إن, إيه؟ أن يكون الأمر فيه لين ورفق فأنت لو كلمت عن نفسك هتقول لا استغل موقفي وهتذكر دائما أنني في موقف القوة والابن في موقف الضعف ومن هذا المنطلق يكون حواري مع المراهقين أن أ... أن افرض عليهم التعليمات والاوامر دون نقاش ده غلط ده غلط انك انت تقول انا كبير وهو الصغير طب ده معناه ايه يبقى اللي اقول ويتنفذ ده صح اذا هذه اول خصيصة، انك انت لا تظن انك انت الكبير وهو الصغير يبقى لازم اللي تقوله لازم يتنفذ على طول لا هو ممكن يتنفذ بس مش بالطريقه دي ممكن تنفذ لكن مش بالطريقة دي يبقى دي أول نقطة انك انت ما تفهمش إنك انت كبير وهو الصغير فهم خاطئ ولكن لابد ان احنا ندرك كيف نتعامل معه نعم أنت كبير وهو الصغير لكن كيف سيكون التعامل حين تحاور المراهق فلا تحاوره في مزاج غير جيد لما يكون عايز تكلم الأخ المراهق عايز تكلمه ما في مزاج غير جيد يعني ممكن يكون هو متضايق ممكن يكون متنرفز يمكن يكون متعصب يمكن يكون في مشكلة ممكن يكون طلعت النتيجه وجاب مجموع ضعيف مش وقته الاوقات اللي هي فيها المزاج معكر المزاج مش رايق سيبه ما تكلموش فيها الوقت. لكن ده مش معناه ان انا مش هكلمه خالص راح أكلمه. بس لما يجي الوقت، ايه لما يجي الوقت المناسب فلا بد انك انت تختار الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار ما جيش مثلا الاب والام والابن قاعدين في البيت والواد جاب الشهاده وشاله فيها درجات وحشة وهم قاعدين بياكلوا درجاتك درجاتك المنيله اللي انت جبتها في الامتحان وهم قاعدين بياكلوا جايب لي قحطه جايب لي مش عارف ايه جايب لي ايه جايب لي ايه ويفضلهم طبعا حضرتك عندك دم هتعمل ايه هتسيب الاكل وتقوم مش كده طب الحوار جاب نتيجة الحوار جابش نتيجة فاذا لابد ان احنا نختار الوقت المناسب علشان نقول فيه اللي احنا عايزين نقوله احنا متفقين ان هنقوله وهنعاتب على الدرجات وعلى الحسابات وكل ده وهتنعمله لكن احنا بنتكلم الاسلوب يكون ازاي الوقت يكون ازاي المكان يكون ازاي انت روحت مثلا عند خالتك عند عمتك وانتوا عاديين هناك شفتي شفتي عمل ايه جاب لي شهادة كلها كأحق طب ده مكان كيف قدام الناس كلهم كده كيبهو طبعا لخالتك الله يكرمها مش هتسكت هتقول لاختها اختها تقول لاختها جسل نفسك اتفضحت على مستوى العيلة طبعا ده كلام إيه؟ غير جيد غير جيد نقول بص لا ايه انت مش عايز تزور لخالتك ولا خالتك التانية كل اللي وصل لهم الخبر انت مش عايز تزورهم ليه هتروح لهم يا ابني يا حبيبي مش تذاكر امك بتدفع فلوس للدروس للتقويه امك بتعمل دمك مشي عليك دابوك بيتعب دابوك بيشقى يا ابني خلي عندك دم وذاكر مش كده انت هتروح لهم تاني خلاص ولا هتوريهم وشك تاني اذا المكان مش مناسب الزمان مش مناسب نختار الاوقات المناسبه أيضا قبل ما تتكلم بيقول إيه ضع نفسك دائما في موضع من تناقشه قبل ما تتكلم حط نفسك في موضع اللي انت هتناقشه حط نفسك مكانه خليك انت مراهق وهو كبير إيه الكلام اللي انت ما تحبحش تسمعه الكلام انت ما تحبحش تسمعه ما تقولهش الكلام انت ما تحبحش تسمعه ما تقولهش حتى لا تضايق من أمامك وحتى لا ينفر من أمامك؟ فأنت الأول هتقعب مع نفسك تقول الحوار اللي أنا هقوله إيه اللي أنا ما اسمعه أسمعه اللي أنت ما تحبش ما تقولهاش ما ترددهاش حتى يعني تجد إجابات جيدة قد يصل الحوار إلى نقطة ينفجر عندها أحد المتحاورين ممكن الحوار بينك وبين المراهق يجي المرحلة هينفجر الحوار خلاص واحد منهم عيثور وعي تنرفز وعي طب هنعمل إيه؟ هتكمل ولا تقف؟ مين ينسحب الكبير ولا الصغير الكبير طب الصغير يكمل بقى يكمل بقى ويفضل ي... بصها يقولك ايه قال قد يصل الحوار الى نقطه ينفجر عندها احد المتحاورين لاي سبب منطقي او غير منطقي المهم ان من هو ايه هينفجر الحوار كيف اتصرف هل ارد لو انت رديت وكملت الحوار ممكن يجيب اضرار اكبر عشان كده بقولك قاله زمان ان الكلمه تولد عقيما الكلمه بتتقول ايه عقيمه يعني ملهاش لهاش نتاج ليس لها نتاج كلمه واحده ليس لها نتاج طيب لو انت رديت بالكلمه ديت هيحصل ايه هتنمو وهتزيد بقى الكلمه الواحده بتتقول عقيمه لو فضلت لوحدها هتفضل عقيمه يعني واحد قال لك كلمه قمت انت ساكت هتزيد الكلمه خلاص لكن هو قال لك كلمه قمت انت له كلمه طب هو يقول كلمه وانت تقولها كلمه هقول كلمه ثانيه وقول كلمه ثانيه يبقى كده الحوار هيخلص مش هيخلص عشان بقول لك الكلمه بتولد عقيمه هي تولد لوحدها لو انت قلت كلمه تانية أصادها بقوا اتنين يبقى ده هيقول وانت تقول ده هيقول وانت تقول هتفقد الحوار وهينفجر الطرفين وهتفصل الحوار قال ان الكلمه تولد عقيما فان انت رددتها القحتها يعني انت رديت واتكلمت يبقى كده انك هنا بتلقحها بتزودها بتخليها تنتج بقى خلاص فالافضل انك انت لما تلاقي الحوار مش مجدي وان ممكن احد الطرفين ينفجر ممكن تنسحب بسهوله الصغير الكبير مش مشكلة المهم ان احنا يكون عندنا بند ان احنا ممكن ننسحب فيش مشكله بقولك طب خلاص وقف الحوار دلوقتي نتناقش بعدين انا شايفك متنرفز قوي خلاص خلاص ولا يهمك سيب الحوار دلوقتي نتكلم بعدين يبقى انت أرجعت الحوار انت ما لغيتش الحوار لم تنهي الحوار ولكنك أرجعت الحوار إن إحنا نتكلم في وقت لاحق لما الأم ونفوس تصفى أيضا لا تفكر ان تنتصر في الجدال لمجرد الانتصار وانت بتجادل وانت بتتناقش لا تفكرش انك تنتصر علشان تنتصر وانك انت تكسب الموقف لا تفكر في هذا ولكن انت بتجادل حتى تصل إلى فكرة صحيحة وممكن انك انت تخسر الموقف لكن تكسب الراجل ممكن تخسر الموقف لكن تكسب مين تكسب الراجل فمين ديته لا ممكن تخسر ايه تخسر الموقف يعني الموقف ده موقف ده بتاعك وممكن أنت تعمل فيه أي حاجة وانت انت صاحب الموقف خلاص موقف بتاعك فانت ممكن لو خدت الموقف الأخ دوت هيخسرك وانت هتخسره وهيزعل منك وهتزعل منه هيكون بينك وبينه عداء هيكون بينك وبينه عداء افرض مثلا هو واحد غلط في حاجة وممكن انت مسك حكته وممكن تكسرها له خلاص الحاجة في ايديك وممكن تكسرها لو انت كسرتها انت كسبت الموقف خلاص هلش يقدر يعمل لك حاجة حقك وخدته لكن انت لو تقوله تب فضل ح انت كسبت الموقف ولا كسبت الراجل كده كسبت الراجل لان هو اللي كصلك لك حاجتك ومشي انت سبت حاجتك مكسوره وكان بإمكانك تكسر حاجته واصبحت قادر عليها وسبتها ما كسرتهاش كسبته هو هو بعد كده هيفكر راجل ده انا اسأت إيدي ده هو كان حاجتي في ايديه ممكن يكسرها وما ذاك ما عملهاش يبدا ايه يبدا يحن تاني ويرجع تاني ويكلمك وتبقى العلاقات صافيه جدا وتبقى افضل مما كانت فانت احرص في حوارك انك انت ما حريص انك تكسب الموقف لا ما يحرجنيش لا ما يهنيش لا ما يعد الموقف بس اكسب, ايه؟ اكسب الراجل صاحب هذا الموقف بيقول حين أدخل حوارا سأضع تصوراتي ومفاهيمي وقناعاتي الخاصة على المحك يعني لما تيجي تدخل في حوار لك مبادئ لك دين لك قيم المعاني ديت مش ممكن أتنازل عنها فأنا بتناقش الحوار مفتوح مفيش مشكلة لكن اول ما يخبط في المعاني الأساسية اللي عندي لازم أرد لازم أقف كويس طيب هل أنت عندك قناعة انك ممكن تغير رأيك أو تغير تصورك أو تغير فكرك ولا لا أثناء الحوار والمناقشه المفترض لما تدخل الحوار يبقى عندك استعداد انك تغير من تصوراتك انك تغير من مفاهيمك يعني واحد أنت داخل الحوار هو عايز يقنعك انك انت أخطأت في النقطة دي لازم أنت تكون داخل الحوار وعندك الاستعداد انك ممكن تكون مخطئ انك ممكن تتغير أو قالك أنت عايز تعملها بالطريقة ديت هو عايزك يعملها بالطريقة تانية لازم تدخل الحوار وأنت عندك استعداد انك ممكن تقبل الرأي الآخر دوت يبقى حوار ناجح لأنك أنت تقعد تسمع كويس وتنصت كويس وتحاول تستفيد من الذي أمامك أيضا لابد أن تخرج بهدف من الحوار لابد أن تخرج بهدف من الحوار ويتجنب اللف والدوران بالمتحاور يعني حاول دايما كلامك يكون واضح أنت بتكلم مع الشخص يتكلم بوضوح يتكلم بحديث مباشر ما تحاولش ترفه ودور تتوهه أنت عارف إمتى تتوهه لما تكون أنت مش عارف ترد عليه هو بيطرح شبهات وانت مش عارف ترد عليه طب إزاي اخلص انا من القصة دي تتوهه عرفت السر انت اتزنقت توهوا افتح مواضيع مختلفه شتت المواضيع طب اقرا في كذا اقرا في كذا اقرا في كذا خمسين موضوع فتحتهم له هو خلاص شتت في المواضيع ديت وانت خرجت الموضوع اللي انت كنت مزنوق فيه ده لكن انت بس كنت بتحاور وعايز توصل لهدف هتلفه الدور المطالبه بتلف الدور فانا اول ما اشوفك بتلفه الدور هعرف ان انت ايه فلست خلاص انت فلست ومش عارف تنسحب فانا بقى بدوري هبقى دبلوماسي وهسيب لك حته تعدي هسيبك تنسحب واضح هسيبك تنسحب يعني مش هضيع عليك في الانسحاب يعني اقول لك لا لما ممكن اقول لك بص خليك في موضوعنا سيبك من المودعيه الفرعيه ديت احنا هنتكلم في الموضوع ده خليك في الموضوع ده تقولك انت زنقت بقى تقول خلاص معلش انا مش عارف اكمل لا لكن انت لما تحس ان واحد عايز يهرب من الحوار خلاص هربه سيبه يهرب علشان تقابله مرة تانية وتكلمه لانك انت حريص على ايه حريص على اصلاحه حريص على نصحه حريص على انك انت تقومه فانت لما تلاقيه عايز يهرب خلاص سيبه يهرب بس هيهرب يروح فين ما انت هتقابله تاني والحوار هيستمر مره اخرى فلا مانع من انك انت تترك له مجال للهروب يعني ساعات تسمعها ويقولك ايه بسمعها وبعديها بسمعها وبعديها لكن بعديها دي خلاص ولا هنتحاسب عليها تاني اكيد هنتحاسب عليها مره تانيه لكن في وقتها ايضا نقطه مهمه جدا لا تقول لشخص في السر في العلانية ما تقوله ما تقوله له في السر لا تقول شخص في العلانية ما تقوله له في السر يعني في بينك وبين واحد ود ومحبة وانت بتقوله بينك وبينه في السر بينك وبين بعضيك بتقوله اي كلام اي موضوع اي الفاظ ماشي. هل يرفع تقولها في العلن ما ينفعش تقولها في العلن ما ينفعش تقولها في العالم. الحياة الخاصة بينك وبين واحد لما يكون بيقولها لك على سبيل خصوصية ما ينفعش انك انت تقولها له على سبيب صوره ايه علنية. يعني مثلا مثلا افرض انت راجل كبير كبير سنا وقدرا وواحد تاني كبير زيك سنا وقدرا وانتوا قاعدين مع بعضكم بتهزروا بيقول لك يا حماده وتقول اي حاجه لك يا حماده وتقولك الفاظ دي ينفع واحنا قاعدين قدام الناس يا حماده تعالى يلا دي الدرس ينفع ينفع كده ما ينفعش طبعا انت بتقوله له في السر في العلانيه في السر بينك وبينه ما ينفعش انك انت تقوله في العلانيه لابد أنك أنت تحترس من هذا لأنك أنت ممكن تسبب له إحراق كبير جدا في هذا المقام. طبعا من الأشياء هي حتى يكون الحوار ناجح لا تقطع حوار غيرك لا تقطع حوار محدثك. كان واحد بيكلمك تعاطف في الحوار ولا تسيبه يسترسل في حديثه. تسيبه يسترسل في حديثه حتى يعني ينتهي من كلامه تستطيع الرد عليه. أيضا مهمة جدا إذا كنت وأنت تخاطب إنسان لا تتحدث عن احد بغيبته ولا تغتاب احد انت بتتكلم مع واحد ما تقولوش او ما مع اخ مثلا او شاب مراهق ما جيش تقول له اصل فلان ابن خالك احسن منك فلان ابن خالك ده كل ما يدخل امتحان ينجح وانت كل ما يدخل امتحان تسقط يبقى عايز يخرب ابن خاله ده عايز يموته ليه كل شويه تقول ابن خالك ابن خالك ابن خالك مش كده تعمل عداء بينه وبينه مع ان اصلا ما كانش فيه حاجه لكن انت كونت العداء ده فانت ما واحد في غيبته تقول شو ده فلان حتى بالحاجة الكويس بتقول شو ده فلان ده ناجح فلان ده متفوق ده فلان ده فلان لا سيبك. خليك عاج المشكله الموجوده دلوقتي ما تتركش المشكلات تانية لو انك تعلم انك لن تخرج من هذا الحوار بشيء جديد فلابد ان تخرج من الحوار مباشرة لو انت حسن الكلام مع الشخص اللي قدامك ده في الاخر مش هتخرج بنتيجة اعمل ايه اختصر السكه اطلع من الحوار على طول ما تطولش انت في الحوار لابد ان تغير او تتغير اما انك انت تغير مفاهيم اللي قدامك او انك انت عايز تتعلم طب لو انت حسيت ان الحوار كله جدال ومناقشه بالباطل ولن تجدي شيء اضيع وقت ولا انسحب انسحب وما تخافش وما تتكسفش يقولوا عليك جبان يقولوا عليك اي حاجه مش مشكلة. بس المهم انك انت حافظ على نفسك وعلى قلبك وعلى وقتك كذلك ايضا لابد ان نتذكر اثناء الحوار مع الشاب ان الحوار للتربيه وليس لاثبات الذات أو لافشاء الاخطاء ان حوارك مع من تكلمه انت بتتكلم مع الشاب المراهق ده ليه علشان تثبت انه فشل، علشان تثبت ان هو ملوش لازمه عشان تحقر من شانه عشان تثبت ذاتك ولا عشان تربيه وتوجهه وترشده الحوار للتوجيه والتربيه الحوار للبناء وليس للهدم فدي نقطة مهمة جدا من خصائص الحوار الناجح انه يكون للبناء وليس للهدم ايضا اذا كنت تحاور فتعلم فن الاستماع مش فن الكلام فن ايه فن الاستماع احنا بنتكلم كتير لكن بنسمع كويس بنسمع كويس ها؟ بننصر كويس اللي بيكلمنا لا لا ننصر جيدا ولذلك لابد ان نتعلم فن الانصات فن الاستماع فهناك أخطاء تقع في هذا الموضوع في الاستماع اخطاء في الاستماع ايه الاخطاء ديت اول خطا من اخطاء الاستماع وانت بتسمع لواحد اول خطا المقاطعه اول خطا انك انت تعمل ايه تقاطعه يعني واحد بيكلمك الاصول تعمل ايه تنصت تسمعه لا تفعل لا تفعل إيه اول حاجه لا تقاطعه منجي بيتكلم تبقى موقفه تقاطع حواره وتدخل انت في موضوع تاني لا, لا تقاطعه هذه من اخطاء الاستماع يبقى اول شيء لا تقاطعه تاني شيء لا تجهز الرد اثناء الاستماع للكلام هو بيتكلم وانت عمال تفكره في الرد انت موصف كده لكلامه انت منتبه لكلامه مش منتبه انت عمال تفكر ارد عليه اقوله ايه في الحتة, دي. أرد علي أقول له في الحته دي وبالتالي ممكن يحصل سوء في الفهم يحصل اختلاف في وجهات النظر ما فهمتش موضوع اللي هو بيتكلم فيه لو أنصت كنت فهمت العبارات بتاعته واضحة وكلامه كله واضح لكن انت هو بيتكلم انت بتفكر إزاي ترد عليه وبالتالي هتيجي ترد عليه وقول لك يا ما أنا مقصودش كده مش ده قصدي وتبدأ بقى العركة تبدأ من هنا قصدي لا مش قصدي قصدي لا مش قصدي لا اسمع اسمع لآخر شوفوا بيقول ايه لآخر الكلام فلا تجهز الرد أثناء الاستماع عدم فهم وجهة نظر الشخص المتكلم ومحاولة تفسير الكلام بغير ما أريد له من معنى. هنا بيقول لك عدم فهم وجهة نظر الشخص المتكلم من أسوأ من من أخطاء الاستماع إنك أنت ما تفهم شيء وجهة نظر اللي بيكلم. تفهمهاش؟ ما تفهم شيء وجهة نظره لأنك أنت بتشوش عليه. فلو ما عليه هتتفهم وجهة نظره. طب لو هو بيكلم وأنت ما فهمت شو وجهة نظر المفترض تعملي؟ اسأله. أرجع تاني أعيد عليه اقول له معلش وضح لي الحته دي تقصد إيه بالحته دي افهم وجهه نظره لما افهم وجهه نظره مش رح هجمه لن اعاديه لأن فهمت وجهه نظره ولو حبيت ارد عليه ارد رد علمي ورد منطقي رد شرعي لكن لو انا مش فيها وجهه نظره هرد كده اي رد يبقى هنختلف اكيد مع بعضنا في الحوار طبعاً ندوات نتيجة السوء الفهم وعدم الفهم بيحصل اختلاف كتير فوجات إيه فوجات النظر، لذلك يحتاج الحوار مع المراهق إلى عدة محاور يحتاج الحوار مع المراهق إلى عدة محاور حتى يكون الحوار حواراً ناجحاً وله يعني نتائج إيجابية أول المحاور ذي طبعاً هو فيها عندنا 13 محور كم محور؟ 13 محور طبعاً شنو هذا نحن نتناقش التلتاشر محور دول كلهم دلوقتي لكن بنقول 13 محور هلقولهم 13 محور وبعدين إن شاء الله نبقى نشوفهم هنقدر ناخد منهم إيه فيقول يحتاج الحوار الأول مع المراهق عدة محاور حتى يكون الحوار له نتائج إيجابية ومن هذه المحاور بص بقى الحوار عشان يكون ناجح وإيجابي أول حاجة تختار الوقت المناسب اختيار الوقت المناسب كلام ده في التفصيل هنفصله إن شاء الله اختيار الوقت المناسب تاني حاجه اختيار الاسلوب المناسب تالت حاجه الاقتراب منه بالتدريج الاقتراب من المراهق بالتدريج تلبس عليه كده عدم اقتحام خصوصياته عدم اقتحام خصوصياته دي انهي نقطه دي انهي محور ده الرابع عدوا معايا ده المحور الكام الرابع عدم اقتحام خصوصياته المحور الخامس استمع للمراهق يستمع اليك استمع له ادي له ودنك زي ما انت بتسمع له هو ايه؟ راح يسمع لك لو انت ما سمعتوش وانت عادت تتكلم وبيت زي الراديو هو مش راح يسمعك فلابد انك انت تسمع اليه حتى يسمع اليك احترم فكر ورأي المراهق المراهق ده من الصغير ده مش عاين صغير النهاردة لا ده اصبح له فكر وله رأي فما تسمع رأيه ايه؟ واسلع فكره ايه؟ لو كان ليه رأي مختلف صوبه ليه رأي خطأ صوبه ناقشه ناقشه فلابد انك انت تسمع لفكر ورأي المراهق لف النقد في الحوار يكون بعيدا عن اهانه ذات المراهق النقد في الحوار النقد في الحوار يكون بعيدا عن ذات المراهق يعني مثلا افرض المراهق عمل حاجه غلط اعيب ايه وانقد ايه انقد الحاجه الغلط ولا انقد المراهق نفسه ها اقول العمل ده ده خطا ولا اقول له انت فاشل ها تقول له ايه قول له العمل ده خطا العمل ده خطا لكن مش انت فاشل فلا انقض العمل لا انقض الشخص نفسه النقطه الثامنه الحوار لابد ان يحمل الادله التي تساعد على الاقناع حوارك مع المراهق ما بلاش حوار جاف لابد ان هو يحمل الادله على الاقناع يعني في ما يقنع المراهق تقول له ده غلط ليه علشان وعلشان وعلشان وعشان تبين له غلط غلط ليه صح صح ليه يبقى لابد ان يكون هناك ادله على الاقناع النقطه التاسعه ان الحوار يشير الى صداقه حقيقيه الحوار بينك وبين المراهق ما هوش لف ودوران ولكن هو نابع عن حب وعن صداقه حقيقيه ما يش مفتعله ما انتش بتمثل عن المراهق مثلا عشان تكلمه لا انت فعلا بتحبه وحريص ان انك انت تنقذه وانك تاخد بايديه حتى يمر هذه المرحلة الى بر الامان بسلام ولذلك لابد انك انت عندما تكلمه وتحاوره يكون نبرة المحبه والموده والاخاء والصداقه والصدق تكون موجوده في حوارك كما سنوضح ان شاء الله النقطة العشرة عدم مخاطبة المراهق على أنه ما زال طفلا خطر جدا طبعا أن راجل يبقى مراهق راجل كبير وبلغ شنبه يطلع له والريحه كمان بلغت تطلع وإنت لسه بتعامله أنه طفل لسه صغير لكنه يكسر كباية ولا يكسر إزازة تبدأ تعامله معاملة الطفل اللي كان بيكسر كباية زمان خلاص ده كبر بقى لازم يكون في أسلوب تاني يكسر كباية ماشي خلاص كسرها هنشوف هنتفاهم إزاي فيها لكن مش هتقلوا نفس العبارات ولا هنهجم نفس الهجوم اللي كنا بنعمله مع الطفل الصغير لما يكسر كباية ولا يكسر إزز إذن عدم مخاطبة المراهق على أنه ما زال طفلا عدم فرض شخصية المخاطب على المراهق عدم فرض شخصية المخاطب اللي انت،, أنت يعني على المراهق في الحوار ما تفرش شخصيتك عليه لأن المراهق له رأي وهو حريص على تكمين شخصية أنت ما تجيش تفرش شخصيتك عليه لا دعه يبرز شخصيته ويبرز قدراته ويبرز إمكانياته حتى تستطيع أن تصل معه إلى نقطة التقاء مراعاة الفروق الفردية مش كل المراهقين زي بعضهم مش كل ظروفهم زي بعضهم مش كل نموهم ونطجهم زي بعضه ده بيختلف عن ده وده بيختلف عن ده مش المشكلة الوحدة ملهاش حل واحد المشكلة الوحدة ملهاش حل واحد دي لها عدة حلول مشكلة واحدة حصلت من عشر أفراد هل تفتكر ال العشر أفراد هياخدوا نفس العلاج؟ لا مش اخذ نفس العلاج خلي بالك مش اخذ نفس العلاج العلاج ممكن يكون مختلف ممكن يكون مختلف وده بيحصل في الطب الممكن يكون مرض واحد عند عشر افراد لكن ده عنده حساسيه من البرشام الفلاني مش هياخده وده عنده حساسيه مش هياخده وده مش كده هبصلي في عشر أصناف من الأدوية يتصرفهم لعلاج شخص واحد أو لعلاج مرض واحد في عدة أشخاص فبنقولهم إن لا بد من مراعاة الفروق الفردية إن فلان زي فلان زي فلان في اختلاف في البيئة في اختلاف في الثقافة في اختلاف في التربية من الأولى في اختلافات كثيرة لابد بد أن احنا نراعيها أثناء الحوار النقطة الثالثة عشر الأخيرة مراعاة الاختلاف بين الجنسين يعني الذي يعامل الرجال ويعامل النساء يفهم إن معامل الدور غير معامل الدور يعني مثلا الاب في البيت عنده اولاد وعنده بنات عنده اولاد وعنده بنات ما نمشهاش كلها كاتبته صبيان وما نمشهاش كلها كاتبته نساء وحريم لا لا هي نواعم ولا هي ايه خشونه ويمشي البيت أكنوا سكن عسكرية لا دول نساء ودول بنات لهم يعني خصائص معينة ودول رجالة لهم خصائص تانية وليهم ايه ظروف تانية دول 13 نقطة طبعا نحن مشاهدة ندخل في ولا نقطة النهاردة فان شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم بمشيئة الله نبدأ في مناقشة هذه النقاط وسبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته